نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُخْرِجَ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ كَثِيرًا ۚ نَّزَّلْنَا وَلا قدَدَ صَرَّفنَاهُ بَيْنَهُم لَذَّكَّوُ فَأَبَ أَكثَر النَّاسِ إِللا كُفُور وَلَو شِئْنَا لَعَتْن فيِي كُلِّقَرِيَةٍ النَّذيرَ فَلَا تُطِغكَافِرينَ وَجاهِدَهُ بِهِ جِهادًا كَباء وَهُو الذي مَ رجلَ بَحْرينِهَا عسببُ فرُاتُ وَهذا مِفُن أُجا وَهذا مِفُن أُجاجُ وَجَعَلَ بَيْنهُماَا درَزَخَو وَحِجرًا نَحجاء وَهُوَ الَّ خَلَقَ مِنَ الْمَ إِذ شَرَ فَجَعَلَهُ نَسَبَ وَصِهْرَاء وَكَانَ رَبّكَ قَدير وَعبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لَا يَ فَعهُم وَلَا يَظُُّهُم وَكَانَكَافِر عَلَى رَبِّهِ وَهِير